أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ان لكم منه نديم وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل فضل فضلا وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إِلَى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أَلَا إِنَّهُمْ يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملاء ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا لا الذين كفروا إن هذا الاسحَم مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعَذَّبُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُهَا أَلَا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هُوَىٰ وَهُمْ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 فلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول انني ملك ولا أقول للذين تزدري اعجنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في انفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله بإذن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصيحة إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجربون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تَعْلَمُهَا أما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ للمتقين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 افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادة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 أكلت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني, فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيات فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها، فقالت في ذلك ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمه. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةً فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثمود كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بعدا لثمود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 فَلَمَّا رَأَى إِذِيَ هُمْ لَا تَصْلُو إلَيْهِ نَكْرَهُمْ أُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٌ وَامْرَأَةٌ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتان أألد وأنا عجوز وهذا معني شيخا إن هذا لشيء عجيب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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك غَيْرُ آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عاليها سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ عند ربك عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ مدين وَإِلَى مدينة أخاه شعيبا أَخَاهُمْ يا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قَوْمِ أَوْفُ المكيال والميزان بِالْقِسْطِ وَلَا تبخسوا النَّاسَ أَشْيَاءَ ولا الناس أشياءهم وَلَا في النَّاسَ أَشْيَاءَ أَهْمُ وَلَا خير فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مؤمنين اللَّهِ خَيْرٌ عليكم إِن كنتم مؤمنين. وَمَا أَنَا عليكم بحفير.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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وماذا أنت علينا بعزيز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 معكم رقيب، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمته منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاسمين، لم يغلو فيها. ألا بعدا لمدينة كما بعدت بعدتهم؟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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائل وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أن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 من أولياء ثم لا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكين واصبر فإن الله لا يضيع أجرا محسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الْأَرْضِ إلا قليلا إلا قَلِيلًا ممن من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم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 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ثؤادك وجازاءك في هذه الحق وموعبة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يُؤْمِنُونَ اعملوا على مكانتكم إما عاملون وانتظروا إن لا منتظمون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا فيك مما